عليكم رأيتم مصيرنا في النهاية هذا هو المصير وهذا هو البيت الذي سنسكنه شفت الحفرة كيف يضيقه بالكاد تدخل الجفة وفوق هذا يتوضع عليها اللبنات ثم تدفن بالتراب تخيل تخيل أنك ستفتح عينيك في هذا القبر تخيل أنك ستسمع قرع النعال شفت الناس اللي عند القبر قبل أن يغادروا القبر ستسمع قرع النعال هم. من أمين سفك احنا اولادنا لو ايام ما يشوفهم فاشتاق اليهم كيف ستفعل في القبر قضية يوم يومين لا حتى يرف الله الارض ومن عليها قد يكون الاف السنين العلم عند الله اخي العزيز كيف سيفرش عليك او لك قبرك هل سيفرش روضة من رياض الجنة تتمتع فيها او خفر من طفل ميران فكر ولو ليحظات المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخاء في الضري من خضعت لك رقابته وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه ودلل لك جسده ورغم لك انفه الهنا الهنا لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تبارك وتعاليت إلهنا إلهنا ذكرك قوت القلوب وقرة العيون وسرور النفوس وروح الحياة وحياة الروح تبارك الذي من خشيته تتجافى عن المضاجع الجنوب وبرجاء رحمتي تتنفس عن نفوط الخائفين الكروب إلهنا إلهنا ما طابت الدنيا إلا بذكرك ومعرفتك ما طابت الدنيا ما طابت الدنيا الا بذكرك ومعرفتك وللakhirah الا بقربك ورؤيتك وللakhirah الا بقربك ورؤيتك يا من الناس من لا يعجبه هذا الحديث لكن لا أريد أن يسمع لا أريد هذا الكلام لا أريد لا أريد أن ينتبه لا أريد أن من يقضه من نومه يقول له لمتى اسمع وانتبه ترى هذا مكانك ترى هذا بيتك والله لو مليونير والله لو تملك أرصده لا تعدها ولا تحصيها لا تحسن أن مالك سيخلدك لا تظن ان مالك سوف يبقيك في الأرض سوف تموت وتغادر الدنيا بالكفن بس شفت الكفل تلبسه حالك وحال الفقير واحد ما عندك غير الكفل من أنيسك عملك الصالح أو عملك غير الصالح سوف يكون معك فيام الليل سياهم النهار الحج الصدقات صلاة الأرحام بر الوالدين او أنيسك أعوذ بالله فجور تسق خمور ذنة ترك الصلاة هذا كله يتجسد يتجسد كالرجل الخبيث يقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر يقول أنا عملك كالخبيب تذكر عقوق الوالدين تذكر قطع الأرحام تذكر الغيبة والنميمة تذكر السب والشتن تذكر أخذ أموال الناس الباطل تذكر الربا تذكر الزنا تذكر ترك الصلوات هذا آنح راح أكون أنيسك وجليسك حتى تقوم الساعة تخيل يا أخي العزيز هذه الحفرة الضيقة المقبرة الآن فيها ناس طلما لم يطلعون الناس ولما يحل الظلام مو حشح اتحدى واحد بالليل ياتي المقبره ويجلس فيها ربما يصاب بالجنون فكر يا اخي العزيز هذا هو المصير لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس لوام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 فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وذر كلا لا وذر الى ربك يومئذ للمستقر ينبئ الانسان فَبَؤْل الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ بَلِ الْإِنْسَانُ, بل الإنسان, بل الإنسان ولو ألقى معاذيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به رسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا ثم بيانة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه وجوه يومئذ ناضرة الى ربها نظرة الى ربها نظرة الى ربها نظرة ووجوه يومئذ افقير كلا اذا بلغت التراق يقينا من راكم وظن انه الفراكم وظن أنه التفت الساق بالساق الى ربك الى ربك الى ربك يومئذ للمساءك فلا صدق ولا صلا لكن ولاكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولا أَو لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أيحسب سودا الَمْ يَكُنْ طُفًّا أَلَمْ يَكُنْ طُفًّا مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً ثُمَّ فَسَ منه الزوجين الذكر والأنفاء أليس ذلك بقادر أليس ذلك أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر, أليس ذلك بقادر؟ بقادر بقاdiriٍ على